بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنة وانتو طيبين احاوز اكلمكم في حاجة يبدو غير متوقعة شوية لان احنا في سبوع الالام بنجبع تأملات وتعزيات لكن من المحزن ان احنا ساعات نلاقي واحد يتلخبط في الإيمان ويتشكك وممكن يضيع لأنه ما يلاقيش حد يجاوب عليه بمعنى إيه النهاردة في طيار في العالم كله وفي مصر بيشكك أولادنا في كل السوابط بداية من مين قال إن الإنجيل ده وحي وبعدين مين قال إن المسيح ده شخصية حقيقية مين قال ان المسيح مات مين قال انه قام ليه مصدقين ان ده بس الاناجيل ما يمكن في اناجيل تانية وبعدين يطلع التشكيك لأكتر من كده طب اذا كان ربنا بيحبنا ليه بيسيبنا نعاني في الدنيا واذا كان ربنا بيحبنا ليه في ناس هتروح جهنم واذا كان ربنا بيحب البشر ليه في العهد القديم كان بيشوف و ناس تموت بعض مساعات ياخدوا امر الهي ان هم يعدموا شعب كامل كل ده نقد وتشكيك يحاصرنا من جهات مختلف وبعدين الواحد بيحزن لما يلاقي مثلا بيت مسيح وبعدين الشاب يطلع يدرس برا مصر يرجع يقول انا مش مؤمن ليه يا ابني اللي جرى لك ما أنت كنت في مدارس الأحد يقول لا طلع ما فيش حاجه اسمها أنتوا انتوا علينا العالم كله مقتنع بالتطور وأن الطبيعة طلعت لوحدها وان ما حدش خلق حد وانتوا قاعدين تسرحوا بينا ومحدش دلوقتي بيصدق في الخلق تيجي له يمين تيجي له شمال تلاقي إيه عنده منطق وبيرد بنظريات علمية ويلاقي والديه غلابه يقولوا لي يا ابني حرام الكلام ده يا ابني عل يا ابني بلاش تقول كده طب ما تردوا قولوا كلام مقنع ما عندهمش ليه ما تعلموش ما تعلموش يبرهنوا على ايمانهم ببراهين منطقيه واول ما يجي واحد يرد على اي تشكيك من دول يقول له الانجيلي يقول له ما هو الانجيل ده اساسا يعني صناعة بشريه ومعمول كده عشان يثبت الكلام اللي انتوا فيه لا ما تتكلش على الانجيل فيتلخبط لانه ما تعودش يثبت او يبرهن على ايمانه الا بشوية اياته ده اذا كان يعرف كمان يقول اياته عشان كده بداية اتمنى كل كنيسة تعمل فريق اسمه فريق دفاعيات او ما كانوا يسمونه اللهوت الدفاعي وده موجود في القرن الثاني في الكنيسة حاجة اسمها علم اسمه الابولوجيتكس ابولوجيتكس الاباء المدافعون لانه كانوا يتباروا في الرد على اي تشكيك واي هجوم عشان الناس ما تتلخبطش انا لو سبت واحد بيقول لي العهد القديم فيه وفي بقى ربنا ده مش مظبوط وسكت طب يا جوزنا ايماني ثابت ابني ايمانه مش ثابت هيتلخبط ولو ما علمتش عيالي من ابتدائي واعدادي وسنوي ازاي يرد بمنطق ويبقى عنده حجج, حجج ما هياش مجرد ايات هيطلخبط وصدقوني لما تقروا تدرسوا تتأكدوا ان الايمان المسيحي منطقي جدا الايمان المسيحي معقول جدا احنا مش بنقول الايمان ضد بنقول الايمان فوق العقل في فرق كبير قوي بين الاتنين دول في فرق ان في حاجة مش قادر تتخيلها وحاجة غير منطقية يعني لما أقول لك مثلا الهوى ده فيه الكترونيات تقول لي مش قادر اتخيلها أقول لك عادي لكن تصدق يقول لي اصدق بدليل الموبايل في جي بي بيرن فيبقى لازم اصدق لكن انا مش قادر اتخيل فوق عقلي طب وماله فوق عقلك لكن اللي بيدرسه بقى الالكترونيكس بيغوطه في الحتة دي فبيقدروا يفهمه اكتر منك لكن هتفضل فوق عقلك لكن مش ضد عقلك وهكذا الاثباتات لا تتعارض مع الايمانيات احفظوا القاعدة دي الاثباتات لا تتعارض ابدا مع الايمانيات اوحش اجابة تقولها الشاب هي كده هي كده معناها ايه هروح لواحد تاني يقول لي كلام يدخل دماغي يعني ايه هي كده في الزمن ده عاوز تقول شاب حتى في اعدادي ولا ابتدائي هي كده يقول لك لا فيش هكس ما هي كده القديس بطرس في اول عزة في سفر الاعمال قال جملة تؤكد ان احنا مش ضد العقلانية ابدا التعقل يعني يقول يسوع المسيح قد تبرهن تبرهن جاية من كلمة ايه برهان او براهين براهين فهمي زي؟ اديكم برضو نقطة تانية انجيل يوحنا كله لو درستوه تكتشفوا انه انجيل ابلوجاتيك يعني ايه انجيل ابلوجاتيك يعني اتكتب اساسا للرد على التشكيكات اللي ظهرت في القرن الاول فتلاحظوا مثلا انه بيستخدم كلمة بتكرار اسمها كلمة يشهد وانت لما يبقى عندك قضية شائكة بتستدعي ايه الشهود تقولها تولي الشهود اللي يأكدوا الحكاية كده ولا كده فمن اول اصحاح يقول لك يحنى المعمدان قد شهد شويتين يقول موسى قد شهد ليه بعد شوية يقول القاب يشهد ليه شويتين نلقي يوحنا الحبيب يقول الذي عاينه شاهده ايه اللغة دي؟ اللغة دي عشان لغة عقلانية لغة منطقية يعني ايه؟ صدقوني المسيح شخصية حقيقية بشهادة يوحنا وموسى والترميز وانا كيوحنا الحبيب شهادة المعجزات والآيات شهادة النبوات كل ده بيعمل ايه؟ ببرهن ان المسيح شخصية حقيقية انه مات فعلا انه قام فعلا وهكذا فاول حاجة عاوز اقولها لكم احنا دخلين على زمن لا يمكن تجاهل العقل ولا بد من اعمال العقل واللي هيوقع اي دين تجاهل العقل اللي هيوقع اي دين هو ان احنا نركن العقل ونقول هي كتا انما احنا ما عندناش هي كتا احنا كتبنا منطقي جدا وكلامنا معقول وان كان احيانا نبقى فوق العقل يعني صعب التخير في اللهوت الارثوذكسي بنميز بين كلمتين نعرف ربنا وندرك ربنا احنا نقول نعرفه لكن لا ندركه حتى نقول في القداس الاغريغوري ايه غير المدرك لكن ما نقولش غير المعروف لا غير المعروف ازاي ده كلنا نعرف ربنا ده كلنا حياتنا معرفة ربنا ده احنا عايشين بنعرف ربنا اكتر واكتر هذه الحياة الأبدية ان يعرفوك عرفتهم اسمك وساعرفهم الادراك يعني كمال المعرف، ودي لا تجوز مع الله. ليه? لو قلت عرفته كاملا يبقى ربنا محدود. لان انا محدود. فهمتوا الفكرة? عشان كده بولس نفسه يقول ايه? الان اعرفه اه? مين فاكر الاية? بعض المعرف، طب ده بولس كان بيشوف المسيح بقى ايه? ده بولس ده جدا من ناحية الزكاء. ومن ناحية العهد القديم حافظ اكتر مننا كلنا ومن ناحية التلمز على الرسل تلميذ نجيب لكن يقول دلوقتي انا اعرف المسيح كويس لكن بعض المعرف يقول لأعرفه وقوة قيامته وانت لسه هتعرفه المناء بعرفه اكتر واكتر واكتر انما ما اقدرش ادركه ادركه دي بقى لا دي فوق ال فوق حدودي كإنسان غير المدرك واضحة يبقى نحن نعرف الله ولكننا لا يمكن أن ندرك الله كاملا وده اللي خلينا نقول أن معرفة الله معلنة ده اللي قاله بوليس فروميا واحد قال معرفة الله ظاهرة لهم لأن الله أظهرها يعني ربنا عاوز الناس تعرف. يقول الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق والحق هو المسيح يقبلون كل دي مقدمة عشان بس اوصل لنداء كده ريت كل كنيسة مش بس كنيسيتك العظيمة دي تعمل مجموعة ريت اغلبها شباب يبقوا بيدرسوا الدفاعيات وهتلاقوا طبعا محاضرات لقدسة البابا في اللاهوت النظري او اللاهوت الدفاعي تلاقوا كتب بالذات اسكندرية طلعوا كتب كويسة قوي كنيسة القديسين ما في كتب من مار مرقس لكن الموضوع كبير قوي لانه بقول لكم يوميا بقابل شاب ثانوي اعدادي جامعه خريج اتلخبط متلخبط واحد قال له مين قال ان دي ما يرد واحد قال له بص على ربنا في العهد القديم تلاقي ما ينفعش يبقى ربنا ما يرد طب ازاي ربنا يبقى بيحبك وسايب بالمسيحين متعذبين في الدنيا معرفش يرد بينما لو درس هيلاقي رد منطقي جدا ومعقول ومقنع بسهم يعرفوش عشان كده الكتاب قال كلمة خطيرة قال هلك شعبي من عدم المعرف انا الحقيقة عم قعدت افكر لكم اقول تأملات عن الصليب وقد ايه المسيح بيحبنا وقد ايه احنا بنحبه بعدين صعب علي ان بلاقي كل يوم في نزيف من الكنيسة عيال بتضيع بسبب شك او تشكيك محدش رد عليه فقلت النهاردة افتح معاكم الموضوع لكن ده موضوع ما يخلص ده علم ضخم لازم كتب لازم نقرأ لازم انتو كاولياء امور كلكم تعرفوا تردوا على عيالكم لما يقول لك مين خلق ربنا تعرف ترد لما يقول لك طب ليه ربنا في العهد القديم مختلف تعرف ترد؟ هو مش مختلف عشان ما تطلخبطوش لحسن اقول اسئلة تلخبط لكن اعاوز اقول كل ده له رد ورد مقنع صدقوني لو قالك مين يثبت انه في حياة ابادية تعرف ترد؟ ما يمكن كلنا هنموت زي ما بيقولوا بتوع شرق اسيا وشوي تراب ويحرقوه خلاص وتخلص القصة على كده مين قال ان ما ينفعش يجي حد بعد المسيح؟ تعرف ترد? كل ده كلام يوميا يتخبطوا فيه. ما بالكم بسفر النشيد انا فاكر السنة اللي فاتت كنت معاكم بسفر النشيد. ما اكسر الهجوم بقى ربنا وكلام ربنا يبقى فيه كلام غزل. تعرف ترد? انا مش بلخبطكم انا بقول اخطيط يعني تعالوا نقرأ تعالوا نذاكر. مش عشان نحن عشان ولادنا اللي طلعين عشان الاجيال اللي طلعت وياريت يطلع جيل من الخدام المتخصصين لان المتخصص عنده قدرة انه يدافع اكتر النهاردة عاوز اجاوب على سؤالين لو في وقت للثالث التالت سؤال بيتكرر طول التاريخ هل صلب المسيح حقا ام انه الدعاء المسيحي والسؤال الثاني هل قام المسيح حقا ام انه ادعاء للمسيحيين? طبعا انتو الكلام بالنسبة لكم يا ابونا اللي بيخرف ده. احنا بقالنا طول عمرنا بنيجي نقول سوكتاتي جوم. هنيجي دلوقتي نقول اتصلب ولا لا؟ تاني براجع وبقول اعتبروا الكلام مش ليكم. لو ابنك في يوم اتلخبط. هتلاقي كل اللي بتعمله ده كون واللحظة دي خطيرة جدا. ازاي مش عارف تقنع ابنك ان المسيح اتصلب ولا لا؟ هقول شوية اجتهادات وإن كان الحاجات دي بيكتب فيها كتب هل صلب المسيح حقا ولا لا بداية بالواقع التاريخ أبتدي مثلا أقول لكم اتنين شواهد علمية دقيقة موجود في متحف الفاتيكان وثيقة لبيلاطس البنطي صلب يسوع الناصري الذي ادعى أنه وسابع وصيقة ده موجودة في متحف الفاتيكان لغاية دلوقتي من تاريخه معترف بها علميا على كل المستويات سروح تورينو في إيطاليا تلاقه كفن المسيح اللي أثبت العلماء أنه ده فعلا بتاع يسوع الناصري في كل العلامات اللي تؤكد الوصف اللي جي في الأناجيل بضق المسامير الجلدات الشوك الحربة طول المسيح بالزبط كل حاجة كل حاجة وانا شفت الكفن ده. كان من كم سنة بيعرضوه وروحت وشفته باعناي حاجة يعني طبعا محدش يقدر يلمسه يعني لكن حقيقة امام التاريخ. تعال نتكلم في اثباتات عقلية. هل الرومان دول شوية ناس اي كلام عشان يتضحك عليهم يؤمروا باعدام شخص وبعدين يداروا على المواضيع قوانين العالم كلها لغاية النهاردة ترجع في مردودها إلى القوانين الرومانيين الرومانيين كانوا من أكتر الناس القانونيين واللي في تنفيذ القانون أعم. تبن في سفر الأعمال لما بطرس تسجن في, في, في الأصر والملك خرج بطرس حصل إيه؟ قرار اعدام لستاشر عسكري كانوا بيحرسوه ما فيش رحمة ده القانون الروماني اللي لا يمكن يغلط لا يمكن يجيب واحد مطرح واحد الكلام ده ما يمشيش ابدا مع دقة تنفيذ القوانين في القرن الاول قولولي بقى المسيح له المجد لو كانت تاخد في جسيماني طخوع يار مثلا فمات كنا نقول ايه كانت الدنيا ظلمة معرفناش مين اللي مات وايه يمكن واحد من تلاميذه اللي مات وهو يكون هرب انما ربنا هيسرتب احداث طويلة جدا ليها شهود كتير جدا عشان ما يجيش اليوم واوطي شويه احسن عمال يعلي ما ليه ما يجيش اليوم اللي حد يشكك في صليبه اللي قال الكلام ده القديس أساناسيوس في القرن الرابع قاعد يحط أسباب لماذا صلب المسيح بالذات قال المسيح اختار أن يصلب من ضمن الأسباب لكي يكون أمام أعين الآلاف كي لا يتقاثر أحد في يوم من الأيام وكأنه كان بيتنبع أنه يدعي أن المسيح ما مات. ما لو قلت ما ماتش يبقى في واحد ولا اتنين اتفقوا لكن ألف واحد هيتفقوا تيجي ازاي وبعدين مين اللي حاضرين تحت صليبه لو الناس بتوعه بس نقول لفقوا الموضوع لكن ضل تحت صليبه العذره ويوحنا ومريمات وناس بيحبوه ويهود بيكرهوه ورومان بينفذوا قرار الاعدام دول يتفقوا ازاي مع بعض دول يطبخوها مع بعض ازاي ويطلعوا ان المسيح ما تصلبش ثانية لما نقول ان المسيح مات او تصلب ولا ما تصلبش نفكر بكذا طريقة دلوقتي ربنا يسوع رتب انه يتحاكم خمس محاكمات ليلة صليبه تلاتة يهودي واثنين مدني قيافة حنان قيافة دول تلات محاكمات وكل ده في نص الليل. اليهود ما يقدروش ياخدوا قرار اعدامه رسمي. كانوا ممكن يرجموه في الشارع في الجبل. ودي النهاردة لو خدتوا بالكم القريات جات في يوحنا عشرة. وهتيجي في يوحنا تمانية وجات في يوحنا خمسة. عشان في ناس بتقول المسيح ما قالش انا ربنا. هم كانوا هيرجموه ليه? ده كل شوية هيرجموه. يبقى الانجيل قال انه ربنا ده ما قالش غير كده. ده المسيح كل شوية يقول انا هو يعني انا هو يهوى فيبقوا عاوزين يرجموه مرة يمشي ومرة يقف يدافع عن موقفه نرجع نقول انه ربنا يسوع قبل هذه المحاكمات وهو بيتحاكم محدش قال لا مش هو ده يسوع محدش غلط فيه هيحكم واحد هيجلد واحد وهم مش عارفين هو المتهم ولا مش هو طيب والمنتهم اللي بيجلد ده الجلد ده عذاب فظيعة. ما مايجيش في نص الجلد يقولس ارحموني مش انا مش انا يسوع مهما كان بطل يعني كان هيقدر يحتمل ده كله وهو مش يسوع بعدين دخل على بيلاتوس بيلاتوس ده راجل قانون راجل روماني لازم يتعرف على هوية المتهم الاول تحول على هيرودس نفس العينة رجع لبيلاطس تاني كل ده عشان ما يجيش اليوم اللي حد يقول ما كانش هو ما كانش هو ازاي امه مش عارفة يحنة الميزو الحبيب اللي بيلزق لصدره طول الوقت مش عارفه اليهود اللي تأمر يمسكوه مش عارفينه هينفذوا قرار اعدام في واحد ما يفرقش معاهم ليه هيستريحه من يسوع الناصري ازاي اذا كان هيعيش واحد تاني يموت بداله حجة اخرى المسيح نفسه قال لا يقل عن عشر مرات ترجعوا المتة ومرقس صلوء او يحن ابن الانسان لابد ان يسلم الى ايدي اليهود وفي ويقتل يموت وفي اليوم الثالث يقوم راجعوها هتلاقوها في سد ماتا ستاشر وسبع عشر وتسعتاشر مرقص عشرة واحدة كتير قوي حتى في الإريات تلاحظوها بقى المسيح بعد ما يكون ما بيغلطش ولا غلط بيعمل كل المعجزات هيطلع كذاب في الآخر هل ده يتفق مع سياق القصة طيب لو ما كانش مات راح فين ولسه هشوف إثباتات قيامته في نفس الوقت لما المسيح قاعد على الصليب ثلاث ساعات هل لم يكن ممكن تمييز شخصيته في الثلاث ساعات هل في إنسان عادي يحتمل ما المسيح هل في إنسان طبيعي هيدعي للصالبي؟ هل في إنسان هيبص الأمه بعين الحب ويطلع الكلمة بالعافية ويقول لها يا إمرأة هو زى ابنك ما كانش يسوع نفسه هل في واحد تاني يقدر يخاطب يوحنا يقول له يا يوحنا هو زي أمك ويكون هو, هو يعني انهي منطقي صدق أن المسيح لم يصلب واحد يقول ايه هم ليه عاوزين يقولوا المسيح ما تصلبش هو ليه الشيطان يهمه أن ينكر قصة صلب المسيح لسه مفيش فيش حاجة عفرة الشيطان زي الصليب اصل لو صلب المسيح وقام ثبت لهود. يبقى انتهت كده مملكة الشيطان خلاص اكبر حجة في المسيحية المسيح مات وقام خرستوس انستي بتاعتنا دي دي قانون ايمان في حد ذاته لاني لما بقول المسيح قام يعني ضمنيا بقول المسيح ربنا خلاصة يدي المسيحية فعشان ينكر الايامة يقوم ينكر الاول ايه الصليب يجيبها من الاول يبقى المسيح ما ماتش عشان لما يجي حد يقول قام لا ما قامت زي ما هو ما ماتش اساسا حاجة تاني لو كانوا التلاميذ هم اللي تبرعوا بخداع الناس وحطوا حد مطرحهم أو او يعني بطريقة او باخرى ربنا اختار حد مطرح المسيح عمل القصة دي التلاميذ دول اصلهم ايه شوية صيادين وعشرين وناس على قدهم هل ممكن واحد منهم يتحدى العالم ويموت وكلهم استشهدوا بدون استثناء معذا يوحنا الحبيب وكذا مرة يقرب من الموت ما كانش فارق معادة كل دول بيستشهدوا بسبب كذب اخترعوها تصوروا معايا الفكرة واحد ألف قصة وبعدين اتزنق وهتوصل انه هيتحبس بسبب القصة هيقول يا جماعة أنا كنت كذاب لو واحد بقى ألف قصة وهيموت بسبب القصة لا ده مي مليون في المية هيعلن انه القصة دي مختلقة ايه اللي خلى مش التلاميذ بس التلاميذ ومئات الآلاف من غاية مئات الملايين من المسيحيين بيموتوا عشان كدبه ازاي طيب ايه اللي خلا ان الصليب ده له قوة الا انه قصة حقيقية النهاردة لما بنرسم الصليب على اي حد في قوة بتخرج من الصليب عندنا عدين للصليب عندنا قوة نؤمن بيها في الصليب طب ده كله جمين ده لان الصليب قصة حقيقية ربنا يسوع له المجد هو نفسه تكلم عن صليبه حجة اخرى انبياء تنبأوا عن الصليب قبل الصليب بمئات السنين عشان تفهموا حكاية الانبياء دي لكم قصة كده او تصور معايا تعالوا نقول احنا كده كذا مثلا الفين تلاتة عادي تعالوا نخمن نخمن رئيس امريكا اللي نتكلم في حالنا بعد عشر سنين هيطلع اسمه ايه? هيطلع مسلا واحد فيكم تصيب معاه. ماشي? احنا بنكلم بعد عشر سنين وبنخمن. هقول لا لأ بص اسألكوا سؤال اصعب. اللي هيطلع رئيس بعد عشر سنين هيكون مولود في انهي ولاية. لا دي كده بقى تعقدت قوي. هنفترض واحد ضربها جت معاه صح. وقال. هقول لكم طيب بصوا بقى. بلاش عشر سنين تعالوا نخمن بعد مئة سنة هتقولوا لي لا انت بتتحك بقى مش ممكن هيطلع صح تصوروا الانبياء عشان هم بيقولوا ان دي تخمينات أشعية يسبق المسيح بحوالي 750 سنة ميخا بيسبقه بحوالي 700 سنة ميخا بيقول بيت لحم وأشعية بيقول ان امه العدرة واشعية بيقول اسمه عمانو وبعدين اشعية وداود داود الف سنة قبل المسيح بيشرحوا الصليب بالتفصيل يعني تصوروا بقى لما نقعد نخمن نقول بعد مئة سنة رئيس امريكا يطلع من ولاية بوسطن مثلا ويطلع ابو بيشتغل كذا وامو اسمها كذا وراكب عربية شكلها كذا انت هتقولول انت بتهلوس ينفع التخمينات دي كلها تصيب ما تصيبش طبعا الا لو كانت ايه نبوءات نبوءات يعني ايه يعني المسيح نفسه اللي عارف كل حاجة بروحه سكن في الانبياء ونطق في الانبياء شوفوا احنا في الحقيقة نقوم نقول ايه الناطق في الانبياء الروح القدس بينطق هو اللي نطق داود ثقب ويدايا ورجلايا هو اللي نطق اشعيا كشات يساقوا الى الزبحة كجنع جسامطة امام جزيئة اه مثلا احسية مع اسمم اه اسامنا حملها واوجاعنا تحملها قصة طويلة هو شع مثلا يسبق المسيح حوالي سبعمية برضو يقول يقيمنا معه في اليوم الثالث الدقة دي بقى كل دي تخمينات زكريز بقى المسيح بخمسمية وكسر سنة يقوله ده الملك اللي داخل على لسه أو من يوم على أتان وجحشر ابن أتان هل الدقة دي كلها تيجي كده؟ إذا الصليب لو طلع فجأة بدون مقدمات وقعدنا نقلف القصة هم الكل الأنبياء اللي تنبأوا عن المسيح وصليبه عبر الأجيال والتاريخ كل ده بيركب إزاي على القصة بمنتهى الدقة إيه لو كان شغل ربنا يبقى الأنبياء دليل والرسل اللي شاهدوا للمسيح وصليبه دليل وماتوا على هذه الشهادة كلهم شاهدوا للمسيح وماتوا بهذه الشهادة وبالمناسبة كلمة شهادة هي في الأصل كلمة مسيحية يسوع المسيح ابن الله ده كلام إنجيل يوحنا لما يقول اللي عنده المسيح ابن الله عنده الشهادة في نفسه خديث يحن يقول كده ده اصل الكلام اذا ده السؤال بتاع ان المسيح احتمال ما كانش مات يجي واحد تاني ايه برضو دي الدعاءات موجودة زمان وطلعت اليومين دون يقولوا ما يمكن المسيح اغم عليه عشان ما تطلعش حكاية الايامة اغم عليه وحطوه في القبر وبعد 48 واربعين ساعة لأو صح فيبقى ما فيش ايامة اموات طيب تعالوا نرد والرد سهل عيشوا الاحداث اللي سجلها الاربع اناجيل وبشهادة العلم الاناجيل دي كلها موثقة يعني منطبقة تماما مع التاريخ محدش علميا يقدر يقول ان في انجيل محرف تأكدوا من الكلام ده بس ده موضوع تاني له عرض طويل واحد يتجلد تسعة وتلاتين جلدة وكلكم أكيد سمعتوا بعض كتير إزاي الجلدة الرومانية دي لوحدها مميتة ثلاث سيور جلد آخرهم عضم حيوانات الجلدة الوحدة بتقطع في الجلد وكان معروف أنه ممكن الجلد بس يموت المتهم فطبعا أصبح في نزيف من جسم المسيح من كل حد وده اللي بان في الكفن المقدس في تورين شوك فوق راسه عمال ينزف طول الوقت ما شربش طبعا طول الفترة من بالليل لغاية الخشبة اكتر من خمستاشر ساعة مع النزيف الفضيئة اللي نازم. الصليب ذاته حتى بدون جلد كان يكفي للانسان ان يموت معلقا لان الوجع الفظيع بتاع المصمار في العظم ده ده بيعمل شوك ممكن الانسان يموت أو يموت بطرق كثيرة مرتبطة بالوجع الشديد ويمكن علميا انتم عارفين كان لازم كل نفس ياخده المسيح على الصليب يدوس على المسمار اللي تحت رقل عشان لازم يقف هو ليه الواحد بعيد عنكم بيتخنق لو مش واقف على ارض لانه مش قادر يفتح صدره احنا واقفين على الارض فقدرين ناخد نفسنا لازم يكون تحتية حاجة يدوس عليها فالمسيح ما فيش ارض في مسمار فشوف العذاب مع كل نفس. فطبيعي بديهي ان المسيح له المجد يموت في الوقت ده او قبل كده. المسيح مات الساعة كام? الساعة كام? تلاتة الظهر اللي هي التاسعة. قعد على الصليب ميت له كل المجد. ساعتين مفيش نفس. داخل طالع. فدي اول شهادة ان المسيح مات. طبعا. الرومان لازم يتأكدوا حسب القانون من موت المتهم فبيعملوا حركة صعبة جدا بشعة لما يلاقوا لسه في نفس يكسروا ركب المتهم فيبقى زي اللي مخنوق زي اللي متعلق في حبل فيموت جم يكسروا ركب المسيح لقوا ميت من بدري بقالوا ساعتين واحد قال برضو احتياطي عمل ايه جاب الحرب ودخل لغاية القلب المسيح طبعا ما طلعش صوت لانه له ساعتين على الخشبة ميت الحربة دي لوحدها لو ما فيش جلد وما فيش صلب طبعا تموت ميت واحد العذراء وهي بتدفن ابنها مش عارفة تتأكد يسوع له كل المجد عايش ولا لا نيقود يموس الراجل العلامة اللي بيشارك في الدفع يوسف الرامي الراجل الفاضل الغني المثقف المريمات اللي بيموتوا حب في المسيح حطوا الأطياب والأكفان بسرعة وهم مش متأكدين ماتوا ولا لا نمشي مع هذا الادعاء الكاذب نقول ان دخل مغمى عليه هل واحد مغمى عليه في الحالة دي بعد النزيف ده كله هيصحى صحته زي الفل يمشي على رجليه يقابل تلاميذه يشجعهم ده هو لو تركه كم ساعة كده مع الوصف ده علميا طبيا لازم برضو يموت وان كان طبعا احنا اثبتنا ان هو لازم يكون مات بدقة قبل كده بكتير اذا فكرة انه المسيح ممكن يكون اغم عليه فكرة يعني سازجة جدا وليس لها اي اساس ادخل في السؤال الاخراني عشان وقتكم هل احنا اللي قلفنا ايامة المسيح طيب خلينا نقول المسيح صلب ومات هل احنا قلفنا الايامة لانه بالذات الايامة يقولوا ايه طب ما هو المسيح حضر صليبه الاف لكن الايامة مش كل الناس شافيتم اولا المسيح اللي قال زيادة عن عشر مرات هموت قال معها ايه ها هو نفس الفكرة بتاعت الصليب هل الرسل هيقلفوا فكرة الايامة ويموتوا عليها يموتوا بسببها وهل فكرة الايامة تغير العالم كله وتخلي ملايين من البشر مستعدين للموت وهي اساسا قصة ملهاش اساسا وهل المعمودية اللي بنتعمدها وفيها قوة حقيقية مبنية على ايامة المسيح موتوا ايامة مع المسيح اذا كان المسيح أمس بنتعمد ليه وده اللي قاله بولس على فكر المسيح لما قام اثبت قيامته ببراهين ده اللي قاله بطرس بقى ظهر للتلاميذ كتير ولما واحد منهم تشكك اي حكاية تومة دي جميلة قوي ليه؟ هنفترض ان واحد بيشك قال له يا هتحط صباعك في جنب وهتصبعك مطرح المصمار اياك تكون مش مؤمن انا مزعلش يا توما لو عاوز اثبات تعال لك بس ما تسيبش ايمانك فامين المبدأ؟ يبقى انا المسيح اتعامل مع تومة ايه؟ ألا انا عاوز اثبات اما تقولوا ليش امن فقط انا مش هآمن فقط زي الجيل اللي طالع تقول له يا ابني سدق يقول لك لا اديني اثبات طب قماله قماله جيل توما كله توما ده قديس عظيم أبو. ما حصلش حاجة فالمسيح يجيله مخصوص يقول له تعالي حبيب هدينه قدامك ايه رأيك هد كمان ولا تكن غير مؤمن بالمؤمن مؤمن امركع قصاده وقال له ربي وإلهي يبقى دي واحد كان متشكك وصدق ببراهين بإثباتات. القديس بولس أعلن في كورنثوس خمستاشر أن المسيح ظهر بعد قيامته لخمسمائة واحد. يبقى الموضوع مزبوطرس ويعقوب ويوحنا ونقول اتفقوا مع بعض. لا هذا الموضوع خرج بقى بره شهادة واحد ولا اثنين. ده على فم شاهدين أو ثلاثة تكون كل قضية حسب شريعة موسى. وحسب القوانين الوضعية طب في خمسمائة شاهد على الايام المسيح له المجد ادانا قوة ايامته بالروح القدس بصوا لكل الشهده دي قالها اساناسوس تعرفوا ان المسيح قام يقول كده بصوا للشهده تعرفوا المسيح قام يعني ايه بصوا الشاب بفعز شبابه داخل على الموت مبسوط ده معناه ايه انه متأكد انه هيقوم بص البنت في عز شبابها فرحان انها تستشهد ده شغل مجانين لا دي متأكدة انها تقوم بصوا الكبير وبصوا الطفل وبصوا الكل ملايين من الشهد داخلين على الاستشهاد بفرح لان قوة الايامة فيهم صدق الايامة وصادعينهم متأكدين انهم ما يقوموا ارجع تاني واقول والنبوات بتشهد والرسل بيشهدهم ولما بولس قالوا له القيامة دي كلام فاضي قال يا جماعة دوام تعال اقول لكم من الطبيعة اثبات قديس بولس عنده المنهج العقلاني او المنهج المنطقي المنهج البرهاني يعني ما عندوش مشكلة يتكلم بالمنطق يقول لما بتيجوا تزرعوا شجرة بتزرعوا شجرة ولا بتزرعوا بزرع البزرع بيحصل لها ايه بتموت وتدفن. بعد كده بيحصل ايه؟ بتطلع شجرة ضخمة تعيش كتير قوي يبقى الموت اول الحياة مش اخرها وقال ان الجسد بتاعنا ده زي البزرق ندفنها زي ما المسيح اتدفن قام واقامنا معه واحنا هنموت وبكرة هنقوم وتبقى لينا اجساد ممجدة زي فرق الشجرة المورقة العظيمة عن البزرق تعبانة الصغير. فبيقول الطبيعة بتقولها بتقول درس ان الايامة حوالينا كل شجرة بتشهد للايامة لانها ابتدت بموت وانتهت بحياة اذا الموقف ايه مقبول عقليا منطقيا وده اللي قاله المسيح ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها لكن ان ماتت تأتي بصمر كثير في النهاية احباي عاوز اقول ايه دي بس بعض الشكوك في الاسبوع ده لكن الشكوك تبدأ من اول الخلق هل في خلق ولا لا هل ادى محاوة دي اسطورة ولا حكاية بجد هل نوح ده حكاية بنسرح بها بالعيال ولا دي حكاية بجد هل يونان دي قصة بجد ولا ده كشغل ناس مجانين بيقولوا رجل دخل حط وطلع كل ده بيتقال وبيتقال من الملحدين وبيتقال من غير المؤمنين والتنين مركزين معانا قوي ليه؟ لأن الشيطان يهمه يلخبط عيالنا وما ينفعش نقول الإنجيل قال مع بعض الناس لا ومع أولادنا أحيانا لا صحيح إحنا مرجعنا رجعنا الإنجيل لكن كمان نقول المنطق يقول والعلم بيقول والعلم بيقول على فكرة كل اللي إحنا بنقوله ده العلم يثبته كل الأماكن اللي موجودة في العهد القديم ثبت وجودها تاريخياً وجيولوجياً في بالأثار. كل التрадيشنز أو الكالتشرز أو الثقافات اللي موجودة في العهد القديم كل دارس التاريخ والشعوب أكدوا إنه كل اللي في العهد القديم ده حقيقي. كل حاجة موجودة ليها إثباتات علمية ومنطقية وتاريخية بس كم واحد يعرف؟ وهلك شعبي من عدم المعرف خلونا نتسلح بعلم يخدم المسيح مش بعلم نتباهى به لا نحمي به أولادنا ونحمي به ونفتخر أن مسيحنا ليس أسطورة ولكنه قصة حقيقية احنا مش بنيجي هنا عشان نحتفل بفكرة احنا بنحتفل بمسيحنا الحي ويظل حي إلى الأبد هو هو اللي تجسد ومات وقام وعن يمين الآب وسمعنا وباصص علينا ويأتي على السحاب ليأخذنا معه هو هو فاحنا بنتكلم عن تاريخ حقيقي المسيح دخل عالمنا دخل تاريخنا فأصبح مش قصة أسطورية لأنه حتى بعض الطوائف اعتبرت الانجيل مجموعة من الاساطير لكن فيها فكر روحي مصيبة في طوائف اعتبرت كده من كثر الالحاح العلمي اللي عليهم قالوا خلاص بلاش ناخد ادم محوزة ما هي ولا يونان ولا نوح ولا خلونا نقول دي حكايات حلوة ناخد المعنى لا لا ده كلام فارغ يبقى المسيح كداب لما قال اخطيت كما كانوا في ايام نوح يأكلون ويشربون يزوجون ويتزوجون وجد طفان هكذا يكون مجيء ابن الانسان يبقى المسيح اللي قال ايام نوح يبقى بيستشهد بقصة ايه حقيقية لما قال لا تعطى ايا الا اية يونان وكما كان يونان في جوف الحوت يبقى قصة ولا حقيقة لو قلته قصة يبقى المسيح كذاب. مش كدك لما بولس يقول كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع الشيطان اللي عاوز يطلع آدم أسطورة عاوز بعد شوية وصلنا أن مين كمان أسطورة أن المسيح أسطورة دي الحيلة المشهورة بتاعت عدو الخير إحنا إيماننا قوي حياتنا سبتة لكن ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس إيمانكم الأقدس يحتاج دلوقتي إلى براهين عقلية إلى إثباتات منطقية إلى لغة علمية وده ما يعيبناش في حاجة. فتاني أختم أقول أتمنى منكم ناس تدرس وتنشغل بالموضوع ده وعندنا سايتس عظيمة في كنيسنا وعندنا كتب ممكن تطلع ويبقى عندنا رد زي أجدادنا المدافعين اللي كل سؤال له إجابة لإلهنا كل مجد وكرمه إلى الأبد طب ناخد سؤالين كده ولا متى قبل يهوذا متى قبل يهوذا المسيح لا طبعا ده بكره ده ده في جثيماني يهوذا قال لهم العلامه اللي انا هسوقها فدخل جثيماني وقبله عشان ايه ما يحصلش سوء فهم هل يهوذا ما كانش يعرفه كمان اللي بقى له 3 سنين معاه ولو كان واحد غير المسيح يهوزة ليه ما كانش ضميره ارتاح ده لو واحد غير المسيح كان يهوزة عايش في غير المسيح الدجال هيجي لا الدجال مش اولا اسمه الانتي كرايست او ضد المسيح الدجال دي كلمة لفظة احنا قلناه لكن في الانجيل اسمه ضد المسيح ضد المسيح يأتي ليصنع معجزات ولكنه لن يحقق نبوات السؤال بيقول هيحقق نبواتي عن ايه هيجي في بيت لحم ويتصلب لا طبعا ماينفعوش بكلامت الانتي كرايست ضد المسيح هيجي يتشبه في المسيح بنقطة واحدة بس يعمل شوية معجزات عشان يضحك على الناس لكن غير كده عكس المسيح في كل حاجة تعاليمه عكس المسيح بينادي بملكوت ارضي هيعزب المسيحيين ويزلوهم اكتر من اي جيل واللي مش هيسمع كلامه هيطلع عينه وفي الاخر يبيد الرب بنفخة فمه فالانتي كرايست لا يتشبه بالمسيح الا بس انه بيدعي انه ربنا وانه يعمل معجزات معايا واحد ملحد ما هم كتير بيقول العهد القديم كله لا برضه سؤال الحبوب في العهد القديم هقوله باختصار شديد لكن ده بيكتب في كتب الحروب في العهد القديم تفهم من صياق العهد القديم يعني ايه ما بلغة النهاردي ارجع تلاتة اربعة تلاف سنة افهم الدنيا ماشي ازاي الشعب الوسني بيوصل الى درجة من الهماجية والوحشية ان كل اب يحرق ابنه ويتلزز ويرقص حواليه وهو بيتحرق او يدبح ابنه وممكن يكرم وهم اللي اخترعوا الشزوز فلما توصل أن الناس دول ما بقوش بشر بقوا أقل من الحيوانات المفترسة لو أنت لقيت حيوانات مفترسة وموتتها تبقى شراني ومفتري ولا تبقى بني آدم عاقل هما بيتكلموا بلغة النهاردة حقوق الإنسان بس دول ما كانوش بشر في الوقت ده مع الشيطان المسيطر عليهم دول فقدوا إنسانيت وصفهم القديس يهوذا غيوم بلا ماء حيوانات مفترسة قال عليهم كده حاجة تاني ربنا له كل المجد ديان عادل يعطي مئات السنين فرص لتوبة أي شعب وبينت في نينوى نينوى كانوا وحشين جدا أول ما تابه أربعين يوم عوضوا مئات السنين رحمهم ربنا لكن خدوا الأموريين ولا العمونيين ولا المديانيين ولا الناس دول خدوا مئات السنين زادوا شر فلازم يجي يوم دينونة هل الدينونة تدين الله كإله قاسي ولا تشهد لله كإله عادل تاني مش احنا عايشين وعارفين في الآخر في جهنم كون في مصير وحش للمصرين على الشر هل ده يخلي ربنا قاسي ولا يخليه إله عادل عاوز واحد ظالم طول حياته ومفتري وفي الآخر لا يحسب عن كل ظلمه طب انت حكمها كده فين العدل اذا من عدل الله ان يقتص من الشعوب الظالمة المفترية الوحشية في وقت القصاص مرة يجي نار وكبريت زي سدوم عمورة مرة طوفان، مرة ابادة حرب إبادة، وهنا دايما الحتة المكملة تم ربنا متحيز لشعبه اطلاقا لو قريته العهد القديم نفس اللي حصل مع الوثنيين حصل مع اليهود لما بقوا وثنيين ازن الموضوع ايه? عدل ربنا ما بيحبيش الوجوه ربنا ما عندوش حاجة اسمها اكمنه شعبي اجام له. لا ودي حتة ليه نحن على فكر مش اكمننا شعب ودلوقتي يعني هندخل السماء من غير بالدلعة لا ما ينفعش. فالشعب اليهودي لما عبد أوسان وقع عليه ما وقع على الوسنين قد حروب إبادة اتخذوا العيال سبي في السبي اتحرقت كذا كزمرة أبيد مئات الألاف من اليهود بسبب الوسنين إذا ربنا عادل حكم على الكل فلما تقرأ الحروب وتفهمها ضمن صياغها اكتشف انه عدل من الله ده بالعكس رحمته اوضح من عدله كمان لانه بيفضل مطول باله على شعب بلا عدد يعني ابونا ابراهيم يقابل المسيح كده وجها لوجه هختم بذي عشان الوقت في مقابلة يعني مباشرة بين المسيح ابونا ابراهيم كان بيشوف ربنا يسوع فيقول لابراهيم شعبك ولادك هيتغربه في ارض بلد غريبة ربعمية سنة. وبعدين هخرجهم بيد قوية. فلقى ابو ابراهيم الظاهر. انا طبعا بحبشها يعني. لقى وشه تخطف. وقلق على عياله. واحفاده. وعياله هيتزال له. فبصله يا رب كتير قوي ربعمية سنة. يقوم ربنا يقول له. اصل يا حبيبي زنب الاموريين لم يكتمل الى الان. يعني ايه? عشان يطلعوا ياخدوا كنعان سكان كنعان وحشين بس لسه لازم اديهم فرصة تاني وتالت ورابع فانا مديهم فرصة ربعمائة سنة تاني. لكن انا حاسب فرصهم اخر كده فلما يطلع اليهود ياخدوا مطرح الكنعانيين ويباد الكنعانيين دي لانهم خدوا ربعمائة سنة فرص توبة ايه رأيكم رحيم ولا مش رحيم رحيم احنا عمرنا كله ايه فرص توبة لو الواحد بعيد عنكم فضل يعند لاخر العمر لعاوز ربنا ولا عاوز يتوب. هل يقدر يقف قدام ربنا يقول له انت قاسي قاسي ازاي بس كم مرة ارات ولم تريده يبقى ليست قصوة من الله ربنا يدينا نعمة نفهم الكتاب كما قصدوا روح الله لإلهنا كل مجد وكرمه موسیقی